Aulāik al-lazīn amtachan allāhu qunōbēhm līttaqwā lāhum māgufīrāt wāājur un āzīm Īn al-lazīn yunādūn kā min vārā ājūrāt ākthārūm lāyāqinūn ālāyikā صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَى إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَى إِنْ جَاءَكُمْ ان تصيبوا قوما ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم ناديين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير الامر لاعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان ولكن الله خذب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكرر اليكوم الكفر والنفسوق والعصيان اولائك هم الراشد وَذَٰلِكَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ ila amr illa faqatilu ilati tebri hattat fii ila amr illa fa'in faiat fa'aslihu bainahuma bainahuma bainahuma bainahuma bainahuma bainahuma الله يحب المقتصدين انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم La yasher qawmin qawmin asa en yaconu khairan min hum wala nisau min nisai asa en yakun khairan min hum wala talmizu anfusakum wala tanabekum ان القاب بس الاسم في فسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاعله الظالم يا ايها الذين امنوا جنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم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 الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَرْتَابُونَ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا مَن نُعْلَى عَلَيْكَ أَن أَسْلِمُ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون